بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى لا تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا لوحينا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْذَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ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 والذين كفروا لهم شراهم من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا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 في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات ولرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأن وعناياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ نَضُرٌ دَعَانَا لِجَنبٍ بِهِ أَوْ قَاعِدَنَا قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّهُ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما غضموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليون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 الذين لا يرجون لقاء ناتب قرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أنبدله من تلقاء نفسي إن اتبع إلا ما يوحى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 هم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانهم وتعالى ما يشركون وما كان الناس إلا امة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لخضي بينهم فيما فيه يختلفون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 وَإِذَا أَذَقُنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ طَرًّا مكرى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح Wibat dan mereka bersukacita dengan itu. Dan mereka bersukacita dengan itu. Datanglah gelombang badai dan ربهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئنا جئنا من هذه لنكونا من الشاكرين فلما في لض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ انْزَلَّ مِنْ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ لَضِمِمَ مَا يَأْكُلُ النَّاسُ حتى إذا أخذت للضُخْرُ فها وزيَّنت وظنَّ أهلها وظنَّ أهلها أتاها أمرنا ليل نونها غن فجعلناها حصيدة فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس كذلك نفصل لآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا جمههم قتر ولا ذلة أولائك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة وتضخهم ذلتهم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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ غُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أسلفت لله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع ولا بصار ومن ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الظلال؟ فأنا تصرفون كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعين Qulillah yabedakul khalqa thumma yu'iduh Fa anna tufakoon Qul hal min shurekaiikum man yahdi ila lhak Qulillah yahdi ila lhak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 وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وبا كان هذا القرآن أن يفترى الله. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتناه قل فاتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم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 ناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم Qad qasirul-ladin kathbu bil-qaa'ilillahi wa ma kau muhtadin. Wa imma nuriyannak baghdal-ladin aidhumu, au natawfiyannak fa ilaina الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يرضمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفع الا ما شاء الله لكل امه نجل إذا جاء عجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون قل رأيتم إن تأكُم عذابه بينَنون ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به آلان وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل الذين ظرموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قلي وربي إنه لحق وما ولو أن لكل نفس ظرمت ما في الأرض لفتدت به وأسره الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يرضمون ألا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 ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه Wahai yang beriman, janganlah kamu berbuat dosa demi dosa, dan janganlah kamu berbuat dosa demi dosa, dan janganlah kamu berbuat dosa demi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 ان عندكم من سلطان بهذا اتقونون على الله ما لا تعلمون قل من الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكير فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن تولي فما سألتكم من جر إن جري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلاق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوا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 آياتنا فاستكبو فاستكبو وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق. لا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما لكم بمُبين. وقال فرعون توني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى سيبطله إن الله لا يسلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما يحق من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في لض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتمون جعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. يكون قبلا توم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى يا ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينته وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليطلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب لليم قال قد جيبت دعوتكما فاستقيما Walau tetapkan sambil yang tidak mengetahui, wajah kita dengan orang Israel ke laut, dan kita mengikuti mereka وأنا من المسلمين آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من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 بَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنزَلْنَا إلَيْكَ فَاسْأَلْ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 إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب لذين فلولا كانت قريةنا آمنت فنفعها قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ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 dan menyebabkan kebunan yang tidak menjelaskan berkata, berkata, berkata, bagaimana di dunia dan earth dan apa yang menyebabkan dan menyebabkan kebunan dan menyebabkan kebunan مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم نندي رسلنا والذين آمنوا كذلك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 ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن نكون من المؤمنين وأنقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا يفعل ك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إثم من الظالمين وإي يمسك الله بضرر فلا كشف له إلاه وإي يردك بخير فلا راض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 فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وما ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك وَالْمَلَائِكَةُ حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين